إلى الله تبارك وتعالى الله عز وجل يرضى ويصخط كما يليق بجلاله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وعن أبي أسيد السعيد رضي الله عنه قال بين نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل من بني سلمة فقال يا رسول الله هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما به بعد موتهما فقال نعم الصلاة عليهما يعني من فاته بر والديه في حياتهما ثم مات فهناك أبواب من البر في استطاعة العبد أن يدركها حتى بعد وفاة والدين قال الصلاة عليهما بمعنى الدعاء لهما والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما من بعدهما وصلة الراحم التي لا توصل إلا بهما يعني أقارب الوالدين وإكرام صديقهما طبعا حديث ضعف الشيخ الألباني في الأدب المفرد وفي المشكاة والمعنى صحيح المعنى صحيح وإن كان حديث من حيث السند ضعيف. بعدي الآية الثالثة في الباب الأول في كتاب التوحيد. وقَضَى رَبُّكَ أَلاَ تَعْبُدُوا إِلَّا يَهُوَّ وَفِيهِنَّ يَعْنَى ملاحظة نبي عليها إخواني الكرام وهي ان الفصل بين العلوم التوحيد والفقه والتفسير وغيرها هذا الفصل يعني إنما يكون لتسهيل الدراسة أو لمن المسائلة غير ذلك. ولكن عند الدراسة ينبغي ألا نغفل التلازم واللزوم والارتباط بين هذه هذه العلوم. يعني تجد في آية إلا قليلا أن تجد آية منفردة فقط بين اللي التوحيد. لا تجد مع ذكر التوحيد الأمر ببرّه. الوالدين، الأمر برحمة الضعيف مثلا، النهي عن أكل أموال اليتامى والمساكين وإلى آخر، فدائما الأوامر كلها إيه؟ مترابطة لا يفصل بينهم. ودي في التوحيد، في هذا التوحيد إنه ليس مجرد مسائل نظرية ندرسها، ولكنها مسائل لا بد أن تثمر في واقعك وفي سلوكك وفي عملك. وإلا فلن يستطيع العبد أن يحقق التوحيد كاملا إلا مع تحقيق هذه هذه الأوامر. يعني لا يتصور تصور أصلاً الإنسان إن يعني بلغ من التوحيد مرتبة عالية هو عاق لوالديه، هو يأكل ما اليتيم فهذه الأمور لا بد فيها. لن يتم التوحيد إلا بإلتزام أوامر الله تبارك وتعالى وإجتناب نواهيم. الآية الرابعة. قوله تبارك وتعالى واعبد الله ولا تشرك به شيئا هذه الأية من سورة النساء تسمى بآية الحقوق العشرة قال تبارك وتعالى واعبد الله ولا تشرك به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذل القربة واليتامى والمساكين والجار ذي القربة والجار الجنبي والصاحب بالجم وابن السبيل وما ملكت أيمانك إن الله لا يحب من كان مختالا فخور هذه عشرة حقوق بدأها الله تبارك وتعالى بإيه؟ بحقه سبحانه وتعالى اذا الغرض والهدف من هذه الآية ماذا حق الله تبارك وتعالى الذي هو التوحيد أول إيه أول الحقوق أول الحقوق سبحانه وتعالى قال عبد الله لا تشركوا بشيء قال ابن كثير يأمر الله تعالى عباده بعبادته وحده لا شريك له فإنه الخالق الرازق المتفضل على خلقي في جميع الحالات وهو المستحق منهم أن يوحدوه ولا يشركوا بشيء من مخلوقاته وهذه الآية لا تسمى آية الحقوق العشرة حق الله تبارك وتعالى والوالدين وذي القربة واليتام والمساكين والجار ذي القربة والجار ذو القربة القريب والجار الجنوب يعني الذي ليس بينك وبينه قرابة يبقى الجار القريب والجار البعيد في القراب والصاحب بالجم صاحب بالجم في أقوال يعني قيل هو الرافق في السفر قيل يزوجه وقيل هو الملازم الذي يرافقك يرجو نفعك والآية بتحتمل كل هذه المعاني يبقى الصاحب الجم وكل من صاحبه سواء كان صديق رفيق في الصفر ذواء كانت زوجة أو غير ذلك قال الشيخ الرحمن في بعض النسخ المعتمدة من نسخ هذا الكتاب تقدم هذه الآية على آية الأنعام ولهذا قدمتها لمناسبة كلام المسعود الآتي لآية الأنعام يكون ذكره بعدها أمس معنى كلام اللي في بعض النسخ من كتاب التوحيد في تقديم هذه الآية على الآية التي بعدها وبعض النسخ الأخرى فتقديم آية الأنعام على هذه الآية على هذه الآية فهو الشيخ عبد الرحمن قدمها في الشرح عتى تأتي آية الأنعام ويأتي خلفها أسر بن لأن أسر بن مسعود متعلق بآية الأنعام قال الآية بقى الخامسة في هذا الباب وقوله في سورة الأنعام قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا إلى آخر الآيات الهدف من هذه الآية والغرض من هذه الآية بيان أن الشرك الذي هو ضد التوحيد أول المحرمات واضح كده عشان نحن بنذاكر واكتفت المجيد يعني إيه في صعوبة نوعا ما يعني هو بيمر على كل مع الآيات والأحاديث وبيستطرد في بيان المعاني وو. وحيانا قد يكون للأمر تعلق بالباب فينبغي ينبغي إن يكون في تركيز شوية في المطلوب يعني هذا الباب لبيان لماذا التوحيد أولا هو الغاية من خلق الجن والإنس هو الغاية من بعثة الرسل هو أول الأوامر ضده الشرك او المناهي وهنا ناخذ بعد ذلك في حديث معاذ بن جبل هو حق الله على, الإيه؟ على العباد يقول قل تعالى واتلوا محرم ربكم عليكم ألا تشركوا به وبالوالدين إحسانا ألا تشركوا بشيئا يبقى المحرمات بدأها الله تبارك وتعالى بذكر الإيه؟ بذكر الشرك قال ابن كثير رحمه الله يقول تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم كل هؤلاء المشركين الذين عبدوا غير الله وحرموا ما رزقهم الله تعالوا أي هلموا وأقبلوا أتلوا أي أقصوا عليكم ما حرم ربكم عليكم حقا لا تخرصا ولا ظن المشركون على عهد النبي عليه السلام كانوا يحرمون أشياء بمجرد الأهواء والشهوات فبقولهم تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم حقا أي من عند الله تبارك وتعالى لا تخرصا ليس بمجرد الظن ولا الشهوة. بل الوحي منه أمر من عنده ألا تشركوا به شيئا؟ وكأن في الكلام محفوظا دل عليه السياق تقديره. وصاكم ألا تشركوا به شيئا. إبّا معنى الآية كالتالي: قل تعالوا وأتلو ما حرم ربكم عليكم وصاكم ألا تشركوا به شيئا. إبّا في محذوف حذف الياين جملة وصاكم كان محذوفة من الآية إيه اللي دل على ذلك؟ دل عليه في آخر الآية ذلكم إيه؟ وصاكم به قلت شيخ عبد الرحمن فيكون المعنى حرم عليكم ما وصاكم بتركه من الإشراك بهم وفي المغن لابن هشام المغن ابن هشام هو مغن اللبيب عن قتب الأعاريب ابن هشام عبد الله بن يوسف الانصاري الحنبلي ابو محمد جمال الدين من النحوي لاكتفى النحو ماشي فهو يعني بينقل عنه إيه مساله نحويه في إيه تقدير المحذوف هنا فبقول يعني ان قدر الا تشركوا به شيئا فيها سبعه اقوال اوردها ابن هشام احسنها هذا الذي ذكره ابن كثير ان هو التقدير ايه وصاكم لاول امر يليها في القوة يليه أبين لكم ذلك لألا تشركوا يا موجودا عندكم في النسخ بين لكم بس الموجود في كتاب المغنى لابن هشام أبين لكم كأنه معنى الأية إيه قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم أبين لكم لألا تشركوا بالله شيئا. ده تقدر الكلام قال فحذفت الجملة من أحدهما جملة وصاكم من التقدير الأول وهي وصاكم وحرف الجر وما قبله من الأخرى اللي هي إيه أبين لكم ذلك لألا فحزف حرف الجر وما إيه وما قبله أما أنت دي مسألة نحوية مش إيه إحنا نحاول بسطة بس إيه لا تقف أمامها إيه كثيرا يعني إيه ولهذا إذا سؤلوا عما يقولهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أعبدوا الله ولا تشركوا بشيء واتركوا ما يقول أباؤكم كما قال أبو, أبو سفيان سفيان رق وده عند البخاني في حديث أبو سفيان الطويل قال هذا الذي فهمه أبو سفيان وغيره من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحهم هذا الحديث صح عن أربعة من الصحابة يروى عن أربعة من الصحابة رضي الله عنهم وشيخ الالباني صحح اسناده عند المم احمد صح بعض الاسناد المم أحمد يبقى أقول إليه لله لا اله الا الله من قول النبي عليه الصلاه والسلام وبالوالدين إحسان قال القرطبي الاحسان للوالدين برهما وحفظهما وصيانتهما وامتثال أمرهم كيف يكون بر الوالدين بأمور أو كيف يكون الاحسان الى الوالدين بالبر يعني أن يسمع الإنسان كلامهما ينفذ ما يأمرونه به مما هو طاع الله تبارك وتعالى وحفظهما وصيانتهما وامتثال أمرهما وإزالة الرق عنهم لو تصور يعني في الرق يزيل عنهما الرق وترك السلطنة عليهم لو كان رئيسا أو ملكا لا يمارس هذه السلطنة ولا الملك على والديه. قالوا احسانا نصب على المصدرية يعني مفعول مطلق وناصبه فعل من لفظه تقديره أحسنوا بالوالدين إحسانا إذا تقدر الكلام وصاكم أن تحسنوا بالوالدين إحسانا وقوله طبعا قال الكرطبي ده الكرطبي الإمام أبو عبد الله محمد بن أحمد شمس الدين الكرطبي ساحب التفسير المشهور وقولوا لا تقتلوا أولادكم من إملاق قال الإملاق الفكر يعني لا تقتلوهم من إملاق من هنا بمعنى إيه بسبب ولا تقتلوا أولادكم بسبب إيه بسبب إملاق أي بسبب فكر نحن نرزقكم وإياهم وطبعا من إملاق يسمونها يعني خرجت مخرج الغالب وإلا لا يقول عاقل إن المحرم إن لا يقتل العبد ولده بسبب الفكر ولو كان غنيا جاز له أن يقتل ولده هذا لا يفهمه أحد إنما معنى الآية إن غالب ما يدفع الناس لقتل أولادهم هو هو الفكر إذا خرجت مخرج الغالب أي لا تائد بناتكم تأيدوا يعني تقتلوهم أحياء كانوا يدفنوهن أحياء خشية العيلة والفكر العيلة يعني الحاجة والفكر فإن راضقكم إياهم وإن كان بعضهم قد يفعل بالذكور ذلك وإن كان قليلا خشية الفكر ذكر القرطبي في الصحيحين على المسعود رضي الله عنه قلت يا رسول الله أي ذنب أعظم عند الله قال أن تجعل لله ندا وهو خلقت إبدا أعظم الذنب عند الله أن تجعل لله ندا وخلقك قلت ثم أي قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك قلت ثم أي قال أن تزاني بحليلة جارك صح من قول النبي عليه الصلاة والسلام لأن يزني الرجل بعشر نسوة أيسار عليه من أن يزني بمرأة جاره يعني في الاسم والمعصيه والذنب الزنا بامراه الجار أعظم عند الله بالزنا بعشر من نسوه هذا لتأكيد حق الجار ولا أن يسرق الرجل من عشر أبيات ايسر عليه من أن يسرق من جاره هذا الشيخ الألبان في ثم تلا صلى الله عليه وسلم الآية والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون إلى آخر, إلى آخر الآية حديث ابن هذا يعني هنستحضره وهنحتاجه بعد ذلك لما نتكلم عن الشرك لأنه في هذا الحديث النبي عليه السلام كأنه وضع تعريفا أو حدا للشرك أعظم الذنب أنت تجعل لله ندا، فالشرك تعريفه هو جعل ندى لله تبارك وتعالى هذا تعريف النبي عليه الصلاة والسلام. أعظم ذنب بالوليه هو الشرك. أعظم ذنب بالوليه الشرك. والشرك كما كان النبي عليه السلام هو جعل ندى لله تبارك وتعال. وكمذا ان شاء الله نشرحه لما يأتي يعني في موضوع إن شاء الله. وقوله ولا تقرب الفواحش ما ظهر منها وما بطل قال ابن عطية ابن عطية أبو محمد عبد الحق ابن غالب الأندalusي لي التفسير المشهور المحرر الوجيز في تفسير المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز هو طبعا الكورتبي وابن عطية لهم تفسير كورتبي وتفسير ابن عطية يعني في تأويلات كثيرة باب الأسماء والصفات يعني يؤولون على منهج الأشاعرة. بنا ننتبه لهذا. قال ابن عطية نهي عام عن جميع أنواع الفواحش. يعني لا تكربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. وهي المعاصي. وظهر بطن حالتان تستوفيان أقسام ما جعلت لو من الأشياء. وقيل في ثاب نزل الآية أن المشركين كان بعضهم لا يرى بأسا بالزنا سرا. إنما كان يأنف أن يزني عالني فنذرة الآية تحذروا من الفواحش ما ظهر منها وما بطن وقول ولا تقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق في الصحيحين يبقى نفس المسلم معصوم يبقى هذا نهي عن قتل النفس المعصومة والأنفس المعصومة في الإسلام عندنا نفس المسلم والذمي والمعاهد والمستأمن للنفس المعصومة التي لا يحل قتلها إلا بحق المسلم والذمي والمعاهد والمستأمن ولا يحل قتل المسلم إلا بثلاث يبقى إلا بالحق. بالحق يعني في حالات معينة حقها الله تبارك وتعالى كما في قول عليه الصلاة والسلام لا يحل دم مريء مسلم يشهد أن لا الله وأن محمد رسول الله إلا بإحدى ثلاث السيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة يبقى السيب الزاني اللي سبق له الزواج وزنا يرجم حتى الموت والنفس بالنفس والقصاص والتارك لدينه المفارك للجماعة ليرده قال وقوله ذلك وصاكم به لكم تعاقلون قال ابن عطية ذلكم إشارة إلى ما سبق من المحرمات والوصية الأمر المؤكد المكرر لعلكم تعقلون يعني الله عز وجل وصنا بهذه الوصية لنعقلها عنه ونعمل بها وفي تفسير الطبري الحنفي أبو حامد أبو حامد أحمد بن الحسين المعروف بابن الطبري معروف بابن الطبري في تفسير طبعا غير الطبري ابن جريد الطبري صاحب التفسير المعروف هذا أخ أبو حامد معروف بابن الطبري قال ذكر أولا تعقلون ثم تذكرون ثم تتقون لأنهم إذا عاقلوا تذكرون فخافوا والتقوم وقال ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن حتى يبلغ أشدة قال ابن عطية هذا نهي عام عن القرب الذي يعم وجوه التصرف يبقى حر ما عليك على من قام على مال اليتيم أن يقربه بأي وجه من الوجوه ثم استثنى الشرع ما هو أحسن وأحسن قيل التجارة فيه وقيل السعي في نمائه وتكسيره وتثميره حتى يبلغ اشده الأشد قال مالك وغيره هو الرشد وزوال السفة مع البلوغ ثلاثة أمور الرشد هو حسن التصرف حسن التصرف وزوال السفة ضد حسن التصرف مع البلوغ أن يبلغ والبلوغ معروف أن يكون ببلوغ 15 عاما أو بإنبات العانة أو بإنزال المنين وفي المرأة يزداد عليها بالحيط هذه علامات البلوغ وقوله وأوف الكيل والميزان بالكسط قال ابن كثير يأمر تعالى بإقامة العدل في الأخذ والإعطاء الكيل في المكي ما يكال والوزن أو الميزان فيما يوزن سواء كان العبد يزن لنفسه أو لغيره يكيل النفسي أو لغيره مأمور بالإيه؟ بالقسط والعدل فإن أخطأ بعد استفراغ الوسع وبذل جهده فلا حرجا علم وإذا قلتم فعدل ولو كان ذا قرب وإذا قلتم أي في حكم تحكموا أو في غير الحكم فعديل يعني كل الصدق ولو كان الذي تقول له أو عليه ذا قرب بمعنى قريبا لك هذا أمر بالعدل في القول والفعل على القريب والبعيد قال الحنفي اللي هو ابن الطبري اللي سبق معنا قبل قليل العد في القول في حق الولي والعدو لا يتغير في الرضا والغضب بل يكون على الحق وإن كان ذا فلا فليميل إلى الحبيب والقريب ولا يجرمنكم شنأن شنأن قوم لا يجرمنكم لا يحملنكم لا, يحمل لا يدفعنكم شنأن يعني بغض قوم أي الكفار على ألا لا تعدلوا لكن اعدلوا هو أقرب للتقوى أي العدل أقرب للتقوى وبعهد الله أوفوا قال ابن جرير وبوصية الله تعالى توصاكم بها فأوفوا ويفاء ذلك بأن يطيعوه بما أمرهم به ونهاهم عنه وان يعملوا بكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وذلك الوفاء بعهد الله كأن الوفاء بعهد الله لفظ جامع يشمل العمل بكتاب الله تبارك وتعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله الصلاة والسلام الله بحر. قال وكذا قال غيره إبا عهد الله تبارك وتعالى يشمل وفاء بالعهود والمواثيق التي أخذها العبد باسم الله تبارك وتعالى ويشمل أيضا العمل بكتاب الله تبارك وتعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم ذلك مصاكم بإلعلكم تذكرون تتعظون وتنتهون عما كنتم فيه وذا كلام ابن كثير رحمه الله تبارك وتعالى قال أن هذا صراط المستقيم من يفتعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلك مصاق به لعلكم تتقون قال قرطبي هذه آية عظيمة عطفها على ما تقدم فإنه نهى وأمر وحذر عن اتباع غير سبيله على ما بينته الأحاديث الصحيح وقول السلف وبعدين ذكر بقى يعني بعض الكلام في اللغة قال وصاكم به وبأن هذا صراطي قال والصراط الطريق الذي هو دين الإسلام يبقى هذا صراطي مستقيما يعني دين الإسلام صراط الله تبارك وتعالى مستقيما قال معنا مستويا قيما لا عوداج فيه طريق المستقيم الذي لا عوداج فيه فأمر باتباع طريقه الذي تركه على لسان محمد صلى الله عليه وسلم وشرع ونهايته الجنة وتشعبت منه طرق فمن سلك الجادة نجا اللي يسلك والطريق المستقيم نجا ومن خرج إلى تلك الطرق أفضت به إلى النار قال تعالى ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل يبقى السبل هتشمل بقى الاديان غير الإسلام وتشمل البدع المخالفة لمنهج أهل السنة والجماعة فلا فتفرق بكم عن سبيل عن سبيل الله تبارك وتعالى دين الإسلام بمنهج أهل السنة والجماعة ذلك الصاقم به لعلكم تتقون بيقول تميل يعني فتفرق بكم عن أي تميل بكم عنه ويعني المسعود رضي الله عنه قال خط رسول اللماء خطا بيده ثم قال هذا سبيل الله مستقيما ثم خط خطوطا عن يمين ذلك الخط وعن شماله ثم قال وهذه سبل ليس منها سبيل إلا وعليه شيطان يدعو إلي ثم قرأ الآية مع المجاهد ولا تتبع السبل قال البدع والشهوات قال ابن قيم رحمه الله وهذا الكلام ذكر في كتاب بداع الفوائد المجلد الثاني صفحة أربعة ولنذكر في الصراط المستقيم قولا وجيزا آآ خلاص الكلام من القيم اللي يقوله هنا أن هذا الصراط المستقيم هو طريق واحد لا يتعدد هذا الطريق فيه إفراد الله عز وجل بالعبادة والتوحيد وإفراد النبي صلى الله عليه وسلم بالطاعة والاتباع هذا هو الصراط الإيه؟ هذا هو الصراط المستقيم، سواء كان في ذلك العلم أو العمل، يبقى عبادة الله وطاعة النبي عليه الصلاة والسلام علمًا وعلمًا وعملًا. هذا ملخص ما قاله ابن القيم رحمه الله. قال المسعود: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه، فليقرأ قوله تعالى: كل تعالى وأثله محرم ربكم عليكم. ألا تشركوا به شيئا؟ إلى قوله أن هذا صراطي مستقيم. مسعود الصحابي الجليل معروف من كبار علماء الصحابة رضي الله عنه، ومن أهل بدر وبيعة الرضوان. وهذا الأصل رواه ترمذي وحاسنه. وقال بعضهم معناه من أراد أن ينظر الوصية التي كأنها كتب وختم عليها فلم تغير لم تبدل فليقرأ الآخر الآيات المقصود هنا إن هذه الآيات مما لم ينسخ يعني آيات محكمة لم تنسخ كما أن الكتاب حينما يختم صاحبه بالختم لا يصبح أحد أن يزيد عليه كلمة ولا يمسح منه كلمة فهكذا هذه الآية آية المحكمة غير منسوخا قال وقد رأوا عبادة بن صامت قالوا صلما أيكم يبيعني على هؤلاء الآيات الثلاث ثم تل هذه الآيات حتى فرق ثم قال من وفى بهن فأجرهم على الله ومن انتقص منهن شيئا فأدركه الله به في الدنيا كانت عقوبته يعني أدركه الله بالدنيا الدنيا فيه كانت هذه عقوبته ومن أخر للآخرة كان أمره إلى الله إن شاء أخذه وإن شاء عفعنه وهذا الحديث يعني دليل على أن العقوبة في الدنيا والحدود تسقط عقوبة الآخرة تسقط عقوبة الآخرة. ويرد مع هذا الحديث عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه بألفاظ أخرى في موضوع إن شاء الله. قلت على النبي عليه السلام لم يوصي إمته إلا بما وصاهه الله تعالى به على لسانه وفي كتابه. قال تبارك وتعالى ونذن عليك الكتاب تبيانا لكل شيء الكتاب هو القرآن تبيانا لكل شيء يحتاج إليه الناس في أمر دينهم وهدى من الضلاله ورحمة وبشرى للمسلمين بالجنة ده أسر المسعود واهميه الأسر أو أوراضه تأكيد معنى الآية أن معنى الآية معنى محكم لم ينسخ واضح الحديث بقال في الباب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 بيان حق الله على العباد. يبقى التوحيد هو حق الله على العباد هو حق الله على العباد. وأورد ترجمة لمعاذ بن جبل نبيه صلى الله قال: معاذ يحشر يوم القيامة أمام العلماء برطوه صحح الشيخ الألباني برطوه يعني بخطوة يعني يتقدم العلماء يوم القيامة رضي الله عنه. والرطوه كما قال في القاموس الفيروزي أبادي قاموس المحيط قال الخطوة دراته أو شرف من الأرض المكان المرتفع وسويع من الزمان والدعوة والقطرة ورمية بسهم أو نحو ميل أو مدى البصر والراتي العالم الربان كلها معاني في اللغة يعني الغرض المقصود أو المعنى أن معاذ بن جابر رضي الله يحشر أمام العلماء فهو من أعلى من هذه الأم رضي الله عنه. كنت راضي النبي عليه السلام أي راكب خلفه على الدب. قال فيه جواز الإرذاف على الدب. جواز الإنسان يركب غيره على الدب مع فعم بشرط ألا يسقل على عليه على الدب ألا يكون شاقا على الدب. قال وفضلت معاذ رضي الله عنه. فضلت معاذ النبي عليه السلام أركب خلفه على ليه. على حمار. على حمار في رواية اسمه عفير قلت أهدى إليه المكوكس صاحب مصر مالك مصر. والكوكس ده لقب على كل من ملك مصر في هذا الزمن زمان النبي عليه السلام. قال وفي تواضعه صلى الله عليه وسلم لركوب الحمار. النبي عليه السلام تواضع وركب الحمار. تواضع ركب الحمار. وارتف خلفه إيه؟ معا. في بعض الناس حين يتكبر إنه يركب حمار مثلا ولو ركب الحمار يتكبر أن يركب حد دورهم طعم مضوع الأنف أو الكبر ان يركب الحمار هذا بيختلف زمانا ومكانا يعني حسب ليه ينبغي مراعاة لمراعاة العرف وإلا في ركوب الحمار مثلا في مدن الآن يعني أمر يأنف منه كسر من, من الناس وليس هذا من الكبر في شيء ولكن فيه مراعاة لمراعاة العرف أتدري ما حق الله على العباد أخرجت سؤال بصغة للإستفهام ليكون أوقع في النفس وأبلغ في فهم المتعلم حق الله العباد ما يستحق الله تبارك وتعالى من العباد وحق العباد على الله معناه أنه متحقق لا محال يبقى حق الله على العباد حق أحقه الله على نفسه وأوجبه على نفسه وإذا أحقه الله على نفسه فهو واقع لا محال قال شيخ الإسلام ابن الثامية رحمه الله كون المطيع يستحق الجزاء هو استحقاق إنعام وفضل يبقى هذا الحق هو محض فضل من الله تبارك وتعالى منه وفضل من الله عز وجل ليس هو مقابل. مقابله مش المعنى ان ذي من عبدت ربنا ربنا دخلنا الجنة هذه مقابل هذه لا ولكن ده بنسميه استحقاك إنعام وفضل من الله تبارك وتعالى فمن الناس من يقول لا معنى للاستحقاق إلا أنه أخبر بذلك ووعده صدق أحيانا ما يقول لك لا ما معنى إلا أن الله عبدالجل أخبر بذلك لا وقال أكثر الناس يثبتون معنى زائدا على ذلك يعني ربنا عبدالجل أخبر بذلك وفيه أيضا معنى أنه حق حق الله عبدالجل على نفسه وأوجبه على نفسه سبحانه وتعالى ولكن هذا المعنى يختلف عما ذهبت إليه المعتزل المعتزل عندهم أن هذا حق على الله يجب على الله أن يفعل ذلك وليس أن ربنا أحق على نفسه بما ذهب المعتزلة أن هذا واجب على الله عذ وجل يجب عليه أن يفعل ذلك وإلا لم يفعل ذلك يبقى يقع في الظلم والعياذ بالله يبقى الفرمن أهل السنة المعتزلة في هذا الباب أن هذا حق على الله عذ وجل نعم ولكن الله عذ وجل أحقوا على نفسه من باب بالفض والإنعام والرحمة. أما المعتزلة فيقولون حق على الله تبارك وتعالى قياسا على المخلوق. لا بد أن يفعل هذا أن يفعل هذا الأمر. يبقى حق العباد على الله يبقى فيه أن الله جل أو على نفسه وطالما أن الله جل أو على نفسه فهو متحقق لا بد أن لا بد يقوم. يعني نكتفي بهذا القدر اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم